وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون